ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغضرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة مباشرة بِرَسُولِهِم لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَخُذْتُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وستكون لشيء الرحمه وعما رَبَّنَا وَسَائْتِ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ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 وَمَن تَّقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَتْهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَنْ بَقِيَ لِلَّهِ أَكْبَرُ مِمَّ ما قوتكم من انفسكم اذ تدعون الى الايمان اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا سنشئنا واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا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 رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِ الْرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقُ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِـمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Allah Akbar Allah